Aan Hussein Zein bi Abbasi, al-Sasi, Azib au alqafile, Na bi أح متعلق بالزيارة من نقصد أن خصاب المنارة تعرفني أركان الهدب مزار تعرفني حتى القاع يمشي شبهه يا مغسل الذهب دمع وعين تبعهه واسم بضريح مسجله na wal rahim al karbal ayan husaini zainabi abbas ayan husaini zainabi abbasi ana husaini ibadat zain أنا, عباسي أنا حسين زينبي بعباسي، أنا حسين وكربلة عنواني وعاني، وقتل طوي حسين دمشري عني، أحمد الباعري شيع من سوا عني، والهادي خادم للصبوط سمع والخدمة هاي شرفتنا نوزاية منها الشفاعة بالقيامة رايد والشرف بها المسألة ناول رحيل الكربلة عنا حسيني زينبي عبا العقيدة تمتلك الأحساسي عاجز بأول قافلة ناوي الرحيل كرغلة كان حسين زينبي عباسي زينبي أنا وعندها الحصيلة من كربلة عن موقف العقيلة نرأي الظنهم شذ بليله زينب شموخ وما حصل مثيله حزت حرش طاغوت عالميه زينب هدت ندروز زينبيه باسم العقيل الباسله ناول رحيل الكربله Aina Husseini, Zeinabi, Abbasi. Aina Abbasi, aina Abbasi. Aina Abbasi, aina حب الراية لما نعتني له اطلب لجوء ما اخو العقيل ويب فاضل قصة طويلة قصة عقيدة خالدة واصيلة طابت بي مثل شف الراية والراية بيدة اي لزمة اي القصة نيام أصل ناول رحيل الكربلة على حسيني زينبي عباسي على حسيني عباسي هاي العقيدة تنتلك لحساسي عاجز بأول قافلة ناول رحيل الكربلة حسيني زينبي عباسي لو قلتوا حسينا يا إمامي أعلن بهاي فلسفة غرامي ملك الكياني ينبع السلامي وبهاي أكسب للحشر محامي هذا المحامي منقذ البريه مل بحب صورة جوهرية وده العقيدة الشاملة نعول رحيل كربلاء كربلاء عين حسيني زي نبي عباس زي نبي عباس هاي عقيدة ناوي أنا حسيني زينبي عباسي لاج حسيني للطفوفة عنا أجض العمر يم الظريحة أتمنى أتمنى وبها اللجوء أحسين أطلب منا ورقة عبوري بالحشر للجنة قتها يبحب علي ملفوفة بيها من الحباس رسم شفوفة قلب ضمن مستقبلة نعول رحيل كربله عين حسيني زي نبي عباس عباس عباس <تصفيق> الشاعر حسين الحسيني